اذ تَسْتَنْوُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ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 ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي رب بك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ وَن ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاءُوا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّهُمُ الْأَدْبَارِ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ هُ إِلَّ مُتَحَرِّ فَلِكِتٍَ أَومُتَحَزًا إِلَ فِيأََتِ فَقَدَبَ أَ بِغَضَ بِمِنَض اللَِّ وَمَأُ وَهُ جَهَن Wa bi